أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة ك. زيتونة لا شرقية ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على يَشَاءُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ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 الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمار أو كظل في بحر اللجيع يرشاه, يرشاه موج من فوته موجون من فوقه سحاب